الباب الثاني عشر ومئة باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية متفق عليه يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما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 لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم